ما كن لا سوف تعلمون كن لا لو تعلمون عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عِنْدَ الْيَقِينِ أين اليقين؟ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.